يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانثات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملاكٌ غلاضٌ شداد لا يعصون الله شِدَادٌ لَا, يعصون الله ما, أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 يقولون ربنا اسمر لنا نورنا ربنا اسمر لنا نورنا واغفر لنا ربنا اسمر لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير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 فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل, النار وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة, امرأة فرعون إِمَّا رَأَتَ فِرْعَونَ وَظَعَ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمَّا رَأَتَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بَلِي لِي عِندَكَ ذِي تَفِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فرعون وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين